الشعر بحر له ممسى وله مصباح واتمتع معه في كل وقت وحين قال يا الله يا رزاق يا فتاح اغفر ذنوب خلق الله وقلت امين قال وش رايك اسال اليوم سري باح قلت تامر وانا بجاوبك ذا الحين قال اجمل عصر هذا او اللي راح قلت اسال مجرب عاش مرحلتين قال وشنفع السكر أو الأملاح؟ قلت جسم البشر يحتاج للاثنين. قال كيف انت طور؟ قلت بالإصلاح. قال وشلون نصمد؟ قلت له بالدين ومن يغش العيون بدمعة التمساح قد يهز القلوب بدمعة المسكين وقال. ليه الصحاري تجذب السياح قلت لن البنادم اصله من الطين وقال ليه الخيانه تشبه التفاح قلت له لانها مثله لها لونين وقال ويش الغلا قلت الغلا تلواح تلني تلت الضيقه الدمع العين ودام ضو الغلا شبت وقدره فاح وعذابي على اللي من ثلاث سنين والغلا لا هو مريح ولا مرتاح اي حسب مكانه الغالين قال سكين بعده جرح ذباح وانت عظمك طري وهل الهواء غاوين قلت دام الهواء في خاطر النظاح يترفق علي ويقلب السكين